بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آ ي ا ت ه ق ر آ ن ا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرض أ ك ث ر ه م فهم لا يسمعون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 وقدر فيها اقواتها في أربعة, أيام في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى إ ل ى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا فقال لها و ل الأرض ائتيا س و ع ه النابلسي ا ت ت ا ي طائعين فقضاهن للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ء ب م ي ح و ع ه ا ذ ل ك تقدير ا ل ع ز ي ز ا ل ع ل ي م فإن أ ع ر ض و ا ف ق ل أنذرتكم ص ا ق ة م ث ل ص ا ع م ي ه اسماء وتود الله م خلفهم أ ا تعبدوا إ ل ا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل م ل ا ئ ك ة ف إ ن ا بما أ ر س ل ت م به كافرون ف أ م ا عادوا فاستكبروا في ا ل أ ر ض بغير الحق وقالوا من أ ش د منا قوه اولم يروا ان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 وأنا ث موسوعه د د النابلسي ا بما للعلوم الاسلاميه يتقون ح ش ر م و أ ب ص ا ر ه م وجلود بما ك ه ا ل و د ه م ى م ا ك ه د ت م ع ل ل ي ن ا ا ق و ا أنطقنا ا ل ل ه ا ل ذ ي أنطق كل ش ي ء و ه و خلق ك م أول م ر ة و إ ن اجتماعي كنتم تستترون أ ن يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا, أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أ ن الله, الله لا يعلم كثيرا مما تعملون و ذ ل ك موسوعه ظنكم النابلسي م للعلوم ت ا ف الاسلاميه ع ت ب ن وقيضنا م القرنان موسوعه م النابلسي ه للعلوم ن قبلهم ا ل قبل ج ن و ا ل إ ن س إنهم ك ا ن و ا ا خ س ر ي ن وقال الذين ك ف ر و ا لا ت س و ا ل ه ذ ا ا ل ق ر آ ن و ا ل ب ل ف ي للعلوم م ن ن ف ل ذ ي ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا عذابا شديدا ولنجزينهم أ س و أ ا ل ذ ي ك ا ن و ا ي ع م ل ذلك و ن جزاء ويجزاء ب م ا ا ك ن و ا بآياتنا ي ج ح د و ن و ق ا ل ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ر ب ن أرنا ا ا ل ذ ي ل ل ع ل ا م ن ا ل ا س ل ا ل إ ن س لنجعلهما تحت أ ق د ا م ن ا ليكونا من ا ل أ س ف ل ي ن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل تحزنوا قالوا الله استقاموا الملائكة ألا تخافوا ولا عليهم ثم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 ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين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 لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم, إن كنتم اياه تعبدون ف إ ن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار س ب ح و ن ل ه ب ا ل ل ل ل ي و ا ن ه ا ر وهم ل ا ي س م ومن و ن آ ي ا ا ت ه أن كثر للعلوم أ ر ض خ ا ا أ ن ز ل ن ا ع ل ي ه ا ا ل م ا ء ي ه ت ت وربت ز إن الذي أحياها ل م و س و ع ل كل ى شيء قدير إن ا ل ذ ي ن يلحدون في ي آ ا ت ن ا ل ا ي خ ف و ن ع ل ي ن ا أ و م ن يلقى في ا ل ن ا ر خ س ل ا م ي أ ت ي ع م ل و ا ما س و ن ه ب م ا ت ع م ل و ن بصير إن ا ل ذ ي ن كفروا ب ا ل ذ ك ر ل م جاءهم ا وإنه ل ك ت ا ب ع ز ز ي ل ا يأتيه ا ل ب ا ط ل من بين يديه و ل ا م ن خ ل ف ه م ا يقال لك إلا ما قد قيل قد لك ل ل ر س ل قبلك ل من إن ربك ذ و مغفرة وذو ع ق ا ب أ ل ي م ولو ل ج ع ن ا ه قرآنا أ ع ج م ي ا ل ق ا ل و ا ل و ل الاسلاميه ف ص ت آ ي ت ه وشفاء و ا ل ذ ي ن ل ا يؤمنون ف ي آذانهم وقرا ل ل ع ل ي ه م م ا ل ا س ل ا ن م ي د ولقد آتينا موسوعه ا ل ن ا ب ل ف ف ي ه و ل و ل ا ك ل م ة سبقت م ن ربك ل ق ض ي ب ي ن ه م وإنهم ل ف ي ش ح م ن ه م ريب م ن فلنفسه عمل صالحا و م ن أ س ا ء ف ع ل ي ه ا و م ا ر ب ل س ي للعلوم ب د إ ي يرد ه ا ل ا س م ا تخرج م ن ه موسوعه ن ذمرات النابلسي وما م ت ح م أنثى و للعلوم ا م ه ي و ي ن ا د ي أين ه م ش ر ل ا ق ا ل و ا آذناك م ا منا من ي ه موسوعه ن م م ا ك ا ن و ا يدعون من ق ب ل وظنوا لهم س ي للعلوم الاسلاميه إ موسوعه س ه الشر ل ف أ ق ولئن ن أ ذ ا م ن بعد ض ر ا ب ل س ي ق و ل ن هذا ل ي و م ا أظن ا ل س ا ع ة ق ا ئ م ة ولئن رجعت إلى رجعت ر ب ي و ل موسوعه ت إلى إنني ربي إن ع د للحسنى فلننبئن النابلسي ذ ي ك ف ر و م م ا ع و ا للعلوم ذ ا ب غ ي إ ذ ا أ ن ع ن الاسلاميه ع ى ونأى ن ب ب ج ا موسوعه النابلسي أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم ا للعلوم آ ي ا ت ل ا في ا ل ف ا ق و م ي أ ه حتى يتبين ل ه م أنه النابلسي ح ك بربك ف أنه ع للعلوم ى ك شيء شهيد ا إ ن في مرية الاسلاميه ء ربهم ألا إنه بكل شيء